اِن كُنتُم خَرَجتُم جِهادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ اللهِ وَبَغْيَ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِيذْ يَخَافُونَ أَن يُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِهِمْ فَيَقُولُوا لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا قَالَتْهُمْ الْحَقُّ وَقَالُوا اتَّبِعُوا أَذْهَانَنَا وَهُمْ كَارِهُونَ سُطُوا إليكم ويَسطُوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ووَدّوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 ان الله يحب المقتصدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالائكه هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بامنهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن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 وَاسْأَلُوا مَنْ أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَنْ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَا بَايَعْنَاكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا, يسرقن ولا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ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 قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِن أَصْحَابِ الْقُبُورِ